يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وَوهو الذي مَدد الأرضَ وَجعللَ فيهَا رواس وَأَنه رمِن كل الثمرات وَمنِن كل الثَّمراتِ جعل فيِيهَا زَوجَثنين يُغش اللييلًاه إ فيِي ذلكَلِكَ لآيات لقَومةَ فَكررون وَفيِي الأرضطِ طَ تَجوراتُ وَجنََّةُ م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 الناس على ظلمهم وَإِن رَبَّكَ لَ شَديد العِطابَ وَيَقولُولُ الذيينَ كَفَرُوا لَل وَازِل عَلَيْهِ آيَةٌ مِ الرَبِّ إ مَا أَ تَمذِل وَلِكُل لِقَوْمِهَاَ اللَّهُ يَعلَمُ ماَا تَحمِلُ كلُلّ فَ وَماَا تَغِيضُ الأرحامُ وَماَا تَزدَ اد وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ الغيب الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مَا بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وراء আল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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه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 فسالت أودية بقدرها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 الحساب وماواهم جهنم وبئسالمعاد افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كما من هو اعمى انما يتذكر اول الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وَالَّذِينَ يُصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سوء الْحِسَابَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ أَجْرِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرا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 أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون الرحمن <تصفيق>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 أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءٌ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ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 وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلَّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك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 وَلَا عَوَاقُ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 أعضى الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب